ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن إن كذبوا بما كانوا يكسبون فَمِنْ أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهو النائمون فأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحا وهم مكر الله إلا القوم الفاسدون. أولم يهدر الذين يارثون الأرض من بعد أهدها أن لون شاء وصبناه أن لون ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا منهم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا فكان عاقبة المفسدين وقال موسى يا برعون اني رسول من رب العالمين